قافلة الهدى الدعوية خالد الراشد يقدم عباد الله إلى متى الرقاد والنوم إلى متى تستمر غفلتنا ويستمر لهنا وسط الألم الذي نعانيه إلى متى يستمر ابتعادنا عن طريق عزنا ونصرنا إلى متى؟ ونحن نرى المعاصي ظاهرة في كل مكان في المنازل في الأسواق في الجرائد في المجلات في الشاشات في المؤسسات في المعاملات بل طل في كل جوانب حياتنا حرب على الله كيف ننتصر إن كنا نحن الذين نحارب الله كيف ينصرنا الله ومعاصينا ظاهرة بارزة في كل مكان ألم ندرك بعد ونتيقن أن ذلك هو سبب ذلنا وضعفنا وهواننا إلى متى عباد الله ونحن نبارس جبار السماوات والأراضين بالمعاصر أما نخاف هل تناسينا وعده ووعيده وعقابه أنا أن نصع أم أن أم إننا لن نصع إلا عندما تأتي علينا الطامات والعقوبات التي بدأنا نرى نذرها تلوح في السماء ونكون وقتها استحققناها بإعراضنا وقصمة قلوبنا قال الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فريحوا بما أموتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ما الذي أهلك القرى والأمم السابقة أليست الذنوب والمعاصي أهمس لأولئك الذين يستهينون بالمنكرات والأوامر الشرعية صغيرة كانت أو كبيرة وسط هذا الواقع المؤلم الخطير الذي تعيشه بلادنا وأمتنا أن ينتبهوا إلى أن تقصيرهم هم لا يعود بالضرر عليهم فقط معاصيهم منكراتهم لا تعود بالضرر عليهم هم فقط بل يعود على الأمة بأكبرها فهم من أسباب الانهزام والتأخر والضعف من المؤلم أنه على رغم الأحداث الأخيرة الخطيرة التي مرت وتمر بنا وسيمر بنا مثلها كثير إن لم نرجع إلى الله فإن الكثير من المسلمين أفرادا ومجتمعات لا زالوا مصرين على الذنوب والابتعاد عن من أجل الله بل بعضهم يجاهر بمعاصيه في كل مكان والله هذه خيان لله ولرسوله إن كل عاصي متخلف عن أوامر الله هو من أسباب ضعف الأمة وكل مطيع سائر على الطراط المستقيم هو من أسباب نصرها من صلى الفجر اليوم في فهو من أنصار هذا الدين فأسألك بالله العظيم هل كنت في صفوف الذين صلوا ودعوا وتضرعوا أم كنت في صفوف المتخلفين هل كنت سبب من أسباب قوة الأمة اليوم أو من أسباب ضعفها وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين لابد أن نراجع الحسابات لابد أن نراجع الحسابات لابد على الراعي والرعية أن يتكاتفوا فيما بينهم البين لإنقاذ السفينة من الغرق لابد على الراعي والرعية أن يتناصحوا فيما بينهم البين لإنقاذ استفينه من الغرق وفي على وشك الغرق إلا أن يلطف بنا الرحمن الرحيم والله استفينه على وشك الغرق إلا أن يلطف بنا الرحمن الرحيم اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه أجعل تدبيره تدميره وكيده في نحريه يا رب العالمين. اللهم طاهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن يا رب الأرض والسماوات. اللهم أمن علينا بثوبة النصوح يا رب العالمين. اغفر دم المذنبين واقبل ثوب التائبين وردنا إليك ردًا جميلًا يا رب العالمين. اللهم أجمع كلمات المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم من حاد منهم عن الصواب. رده الى الحق والصراط المستقيم يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا جبار السماوات والاراضي اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والامرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم ايدهم بتأهيدك يا حي يا قيوم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والذباء والسنى والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اكبت عدوك وعدونا من اليهود والنصارى الذين يمكرون بنا مكر الليل والنهار ندرأ بك في نحودهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اجمع قلوبنا على الحق يا حي يا قيوم.